وَمَرْوِزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا وَمَرْوِزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا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 ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء إما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقومي